وقالوا إن تبعل لهدا ما كنّ تختطف من أرضنا، وألم نمكن لهم حرا من آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء الرزق من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون.